ولو شاء ربكم ما فعلون فذرهم وما يفترون ولتسوى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليربه وليقه تريفهما هم مقترين الثواب رَبِّ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مَفْصَلًا وَالَّذِينَ تَنَامُوا الْكِتَابَ يَعْنُونَ أَنَّهُ مَنْزَلُهُمُ الرَّبِّ كَالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وتمت كلمة ربك الصدق وعادلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر ما في الأرض يظل وقعان سبيلا إن يتبعوني الله وينهم إلا, إلا يخرسون إن ربك هو أعلى من يظل وقعان سبيلا إن ربك هو أعلى من يظل وقعان سبيلا إن ربك هو أعلى من يظل وقعان سبيلا إن ربك هو أعلى من يظل وقعان سبيلا إن ربك هو كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذر ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يقسمون الافم سيتزون بما كانوا يقتربون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفِسق وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم ليوجادلوك وإنا طعتمهم إنهم ل وإنا إنكم لمشركون أو من كان ميتا فحينه هو جعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرمها ليمكرون فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آياتهم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أُتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عيد الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حراجا ضيقا حراجا كأنما يسعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون كذلك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 فسوف, فسوف تعلمون من يأتيه عذاب فسوف تعلمون من تكون له عنقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعم نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذالك زينا لكثير أم شين، لكثير من المشكين قتل أولادهم شركاءهم ليؤرضهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعله فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام الحر من ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه فراء عليه سيتزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه النعم خالصة لذكورنا ومعنونا وقالوا ما في وقالوا ما في بطون هذه النام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ما يتتفهم فيه شركاء سيجزيهم مصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين كذبوا بالنقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم بغير علم بغير علمنا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا ما كانوا مهتدين وهو الذي أنشى جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرعة مختلفة نكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره أثمر وآتوا حقه ومحصاده ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعم حدولة وفرشة كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية زواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرما من أنثين أما اشتملت عليه أرحام الأنثين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البنقر اثنين قل أما الذكرين حرما من أمثين يما عليه عليها رحام الأمثين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أضلع ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قُلْ لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ودما مسفحا ولحم خزير فإنه رجس وفزقا أهلا لغير الله به ومن اذكر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقل والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسها للقوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم فهل علوا كذلك كذب الذين من قبلهم. وما ظلمهم الله ذالك سيقول الذين وشاء الله ما من دونه من شيء النحل. سيقول الذين الله ما سيقول الذين وشاء الله ما من دونه. هم يا مادة الكابلة شو كلاقي؟ <تصفيق> أول ما شاروا أن تزن <تصفيق> سيقول الذين اشركوا الله عبدنا... اب... ما عبدنا. ما عبدنا أولاد ولا سيقول الذين سيقول الذين أشركوا أشركوا أشركوا يا أشركوا هذا أمر مهم وضد يبيه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباونا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم وما ظلمهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عينكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون <تصفيق> وإنهم إلا تخرصون <تصفيق> إن تتبعون <تصفيق> إلا الظن إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة سيقول الذين أشركوا لو شاء اللهم أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عيدكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا ظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهذاكم أجمعين قل هلما الذين أشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم والذين لا يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم چقفونه نه فالذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعادلون قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم لا تشكوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقوتلوا أولادكم خشية إملاق نحن ولا تقوتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقوتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك مصعكم به لعلكم تعقلون ولا تقرب وما للنّيّامين لا بالّتيه أحسن حتى يبلغ شدة، وأوف الكيل والميزان بالقصة، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتُن فعذنوا، ولو كان ذا قرب أبا، ولا تقربوا ما للنّيّامين لا أحسن حتى يبلغ شدة، وأوف الكيل والميزان بالقصة، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتُن فعذنوا، ولو ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا بالعهد وأوفوا الكيل والميزان بالقسط, ولا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثم لعلكم تذكرون ذلك مصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا في مستقيما فاتبعه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون فما آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مباركون فاتبعه وتقول لعلكم ترحمون تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند راس ستهم أو تقول إن أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب نكن أهداهم فقد جاءكم بينت لله ربكم أهدا ورحمة فمن أظلم مما افترى على الله كذبا فمن أظلم مما كذب بآيات الله وصدف عنها سنزل الذين استفون آياتن السوء العذاب بما كانوا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل إن تاظرون إن متظرون إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيع لس منهم في شيء إنما أمرهم من الله ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون ما جاء بالحسنات فله عشر مثالها وما جاء بالسيات فلا يجزى الذي عملوا السيات وما جاء فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وإنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرته وأنا أول المسلمين قل أغير الله أَبْغِي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نَفْسٍ إلا عَلَيْهَا ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم, ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فاق بعض من درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع وانه او الرَّحِيمِ <تصفيق> انشینا سرئی و لقا, لقا بودا نهاب لوبیا مبیا وارتا کاملو گوٹا میشه چیئا لوبیا ایتو واراکی سر سر شیری وار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 قليلاً ما تذكرون وكم أن قريتنا هلكناها فجاءها بأس نبيات أوهم قائلون فما كان دعوهم إذ جاءهم بأس إلا أن قالوا إنكنا ظالمين فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فنقصن عليهم بعلمهم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فلا هم المفلحون ومن خفت موازينه فلا يك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا يايتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشة قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائك تسلوا لأدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أنت السجدان لماخ... قال ما منعك أنت السجدان إن تسجد... شاء الله لا تسجد إذا مرتك قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهمت منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك قال إنك قال فإنك من المطرين قال قال أظني لا يوم يبعثون قال إنك من المورين قال فبما أهويتني لا أقدا لهم سراطفك المستقيم. ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شكلاً قال أخرج منها مذووماً مدحوراً لما تبعك منهم لأملا أن جهنم منك مجمعين ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 فلما دام قش شجره تبدت لهما سواتهما وتطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما علمتكما عاتي الشجرة الشجره وان قل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو فاما ان قالا من قالا اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 يا بني آدم خذوا زينتكم كل عج... على كل مس إنه اتخذوا شايته وشايته وليم من الرسول ماذا فعلوا قال قالوا عليه آباء الله لا يأمر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط واقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوهم مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا شياطين ولياء من دون الله إنهم اتخذوا شياطين ولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدى وخذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تسلفوا إنه لا يحب والمسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات قوم عالمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشكوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أجل فَإِذَا جَاءَ آجلهم لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقُدُّونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ يَا بَنِي آدَمَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ مَا يَأْتِي يقصون عليكم آياته فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون فمن أظنوا ممن افترى على الله كذبا وكذبوا بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم حتى إذا جاءتهم رسولهم بالبينات أما حتى إذا جاءتهم رسلنا بالبينات ثم المراوغة بالبينات أو أو حتى إذا جاءتهم رسلنا رسل يا بني آدم أي مات أنكم سببتمه الله بما الله, أو الله إنه لا من أضل... فمن أظلم من افترى ل الله كذى من وكذى في آياته ولا يكَان لهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا ثم إن تثيرا من جه حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما حتى إذا جاءتهم رسولنا قالوا حتى, حتى, إذا حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا ما حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما قالوا أين ما كنتم قالوا أين ما كنتم تزعمون تدعمون من دون الله ساكزين أشدر التهني الله يواترش المشتفى فمن أظلم من, من افترى على الله كذبا أو كذب أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا ولا أنخسهم أنهم كانوا كافرين <تصفيق> فمن أظلوا ممن افترى على الله كذبنا وكذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا, رسولنا يتوفونه جلون.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 قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين الذين صدون عن سبيل الله ويبهونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الآراف رجال يعرفون كل من سيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصالهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسي ماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقوسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة نفض علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعب وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولن قد جئناهم بكتاب فصلناه لعلم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوهم من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم سوَّنَ الأرش يوشِ الليلَ النهار يَطْلُبُهُ حديثاً والشمسَ والقمرَ والنجومَ مسخراتٍ بأمره النجومه النجومه يوشِ يَطْلُبُهُ حديثاً والشمسَ والقمرَ والنجومَ مسخراتٍ بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وده ربكم تضر ووخفت أدعوا ربكم تذروا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إشلاحها وادعوه خافا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشر بين عيدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقانا سقناه لبلد ميت فآزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمارات لذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه, و... بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا لذلك نصرف لآياتنا قوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون إني أخاف عليكم أذا من عظيم قال الملو من قومه إلا نراك في ظلال مبين قال يا ليس بي ظلالة ولكنني رسول من رب العالم أبلغكم رسالات رب وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلم أو عجبتم أن جاءكم لكم من ربكم على رجل منكم لينذركم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 قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفهة ولكني رسول من رب العالمين وبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن لكم من ربكم لا رجل منكم لينذركم فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا واجئتنا للنصف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 آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا للذين استضعفوا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا صد... للذين استضعفوا للذين استضعفوا قال الملاء الذين استكبروا من قومه للذين استضيفوا لمن آمن منه تعلمون أن صالح مرسل من ربي قالوا إن بما أرسل به مؤمنا قال الذين استكبروا إن بالذي آمن به كافر فأقرن قتوعته عن أمر ربهم وقال يا صالح أتنا بما تعيده يكون ت من المرسلين فأخذتهم الرجفات فأصمح في دارهم جافمين فَتَوَلَّ عنهم وقال يَا قَوْمِ قد أَمْرَ نُطْقِكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْكُمْ رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطن إذ قال لقومه تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا أهل وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا من قريتكم إنهم ناسويات طهرون فأجيناه أهله إلا مرأته كانت من الغابرين وأمطارنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينا خاهم شعيبة عليا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفن خيل والميزان ولا تبخس الناس شيئا هم لا تعرفون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 وهو خير الحاكمين این بازه ش اگر مغربه اگر شما ياسين بابرا يا الشيطان بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم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 أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ الله سَبِيلِ اللَّهِ إِيلَٰهِيَ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ظَنًّا وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ ربك هو عن سبيله وهو إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. ربك إن ربك هو أعلم من يظل عن سبيله. إن ربك هو يظل سبيله, سبيله وهو أعلم بالمهتدين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 ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أولياءهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ليوحوا إلى أولياءهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون اما مال؟ امروز یه بطری تو باید بگیریم. بطری ومن كان ميتا فأحلناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك زين لكثير من المشركين, وكذلك لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ويلبسوا لهجينهم <تصفيق> أفمن كان كَانَ فأحييناه وجعلنا له لَهُ نُورًا به في فِي النَّاسِ كمن مثله في فِي ليس لَيْسَ منها كذلك كَذَلِكَ للكافرين ما مَا يعملون يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جعلنا في كل قرية أكابرة مجرميها مُجْرِمِيهَا فيها وما وَمَا يَبْكُرُونَ إِلَّا وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لنؤمن حتى نؤتى مثلما أتي الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجربوا صغار الله يريد الله يشرح سلام ومن يرد ان يضلله يجعل صدره ضيقا حرجا كان يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرس على الذي لا يقرون وهذا صراط ربك مستقيما قال فصل للايات لقبه يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجل الذي اجلت لنا قال النار ما مخلدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكان ذلك ولي بعض الظالمين بعض مما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والانس ألم يأتكم نصلا منكم يقصون عليكم آياته ويُظهرون لكم لقاء يومكم هذا قالوا شاهدنا على أنفسنا وغرطوا الحياة الدنيا وشحين وأنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ألم يكن ربكم هلك القرآن من ظلمه وأهلها غافل ولكل درجات مما عمل وما ربكم بغافل نعم يعمل وما ربكم غافل يعمل وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم ذرية قوم آخر إنما توعدون لآت وما أنتم بمعدد قل يا كانتكم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ما تكون له أقمة الدار إنه لا يفلح ظالمون وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والنعم نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يسألوا إلى الله وما كان لله فهو يسألوا إلى شركائهم ساء ما يحكمون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 وقالوا ما في بطون هذه لنا بخالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن بيتة فيه شراكاء سيزيهم وصفهم إنه حكيم علم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرم ما رزقهم الله افتراعا الله قد وما كانوا مهتدين وهو الذي انشع جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا وكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآت كل من ثمره إذا أثمر وآت وحقه يوم حصاده ولا مصروفه إنه لا يحب المصرفين ومن الأعوام حمولة وفرشة كل من برزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو من مبين ثمانية أزواج من أضان اثنين ومن المال اثنين والآذ ذكرين حر ماعملون أما اشتملت عليه أرحام الأثنين نبئوا لي بعلم إن كنتم صادقين وملا الإبل ثلالي وملا البقر ثلالي قل آذكرني حرما بالأموثيين أم مجتملت لي أرحب الأموثيين أم إِذْ شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من من افتر على الله كذبا ليظلم ناس بغير عين إن الله لا يهدي الظالمين قل لا في ما أوحي إلي محرما على طاعمي يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسط نهلا لغير الله به فمن السر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي الظفور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شعوبهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختل طبعا ذلك جزيناهم بمغيهم وإن لصادق فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة وواسعة ولا يرد بأسه للقوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرقنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فهذا شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء ولا الذين كذبوا يدنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعادلون قل تعالوا أترى حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالد لإرسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملا نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما من بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك مصرح به لعلكم تاقل ولا تقرموا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوث القيل والبيزان بالقصم لا نكلف نفسا إلا غصهاك وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد اللَّهِ الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقن ثم آتنا موسى على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بالنقاء ربهم يحبنوا وهذا كتاب نزل الله مبارك فتبيه واتقول علق ذر حن أن تقول إنما نزل الكتاب ولطائفة من قبلنا وين كنا عن دراستهم لغافل أو تقول لو أنه نزل علية الكتاب لكنا أهداهم فقد جاء مبينة من ربكم وهو ورحمه ورحمة فمن أظلم منك ضرب يادي لهم فَأَخَذَهُمُ أظلم بِمَا كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَرَفَ عَنْهَا سَرَابِ الذِّينَ يَصْدُفُونَ عَن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدُفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تُقْطَعَ بِهِمُ أو أَوْ ربك رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَرْفَعُ نفسا, نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْحَسَنَةِ فَلَهُمْ أَجْرُهَا وَزِيَادَةٌ وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلِ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَسَبِّحُوا لَهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن قل صَلَاتِي صلاتي ونسفي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ العالمين لا لَهُ له وبذلك عمرته على أول المصرفين قل أغير الله رب وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة الوزر أخرى ثم إلى ربكم أرجعكم فينبعكم لما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعضهم درجات اللي آتاكم إن ربك وإنه لغفور उद मेल इनकम म म चीज कसम म होता पचो داراي <سوار> بيتي ها تاميها انتو ميوان بي مبل جنه وش ميتي في بالغه متخشكين دي نيكازين كوبيتين چون تاتين او بالغه مينيه بر بالغه <سوار> كبي او او أَقُهَمِشَنَّ <تصفيق> أَبْنَى مَنَبَّاهُمْ سَتْرٌ الْفَلَمِ مُصَادِرُ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُوْفُ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُمَذِّرَ بِهِ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُ مَأْزُلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُ مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ أَقْلِي وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أوهم هم قائل فما كان دعواهم إذ جاء بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسل فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائب والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلح ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسلوا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشة لما ما أوه. أوه جا جا جا جا لي لما تشكون وذوق بعض من زماني كان لوقره تھا من الشیطان الرم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائکہ اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس لم يكن من الساجدين قال ما منعك الا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهمت منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصغير قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذر قال فبما أولتني لا قودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها من مدحورا لمن تبعك منهم لأمل أن جهنم منكم أجمع ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما فوريان هم من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بلت لهما سوآتهما واتفقا يخصفان عليهم من ورق الجنة وناداهما ربهم وناداهما ربهما على منهكما تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسر قال اهبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاعون الاحين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد انزلنا عليكم لما سيواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفترنكم الشيطان كما أخرج عمويكم من الجنة ينزعونهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إلا جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يعمر بالفاشايا تقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط واقم وجوهكم للد كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريق هدا وفريق هقا لهم الضلالة فريق. فريق هدا وفريق هقا لهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم للد كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقومي يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغيب بغير الحق وإن تشك بالله ما لم ينزل به سلطانا وإن على الله ما لا تعلمون شيوم الظرق <تصفيق> يأخذ من شابتها بس يا يأت باضي يأخذ مني ونقوي بالروف مننا وقت کنا بصرما يا بني آنما إما يأتي أنكم رسلوا منكم يقصون عليكم ما فمن اتقوا أصلها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن ولا خوفون عليهم ولا هم يحزنون ولكل يوم بدن أجل فإذا جاجلهم لا يساخنون ساءة ولا يستقدمون والذين كذبوا بآياتنا والسكبروا أن هؤلاء أصحاب النارهم فيها خالد فمن أظلوا ممن يفترى الله كذبا أو كذبا بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم الرسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على نفسهم أنهم كانوا كافرين قالت خلو في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميع قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآدهم عذابا ضئفا من النار قال لكل ضئفا ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 فيها خالدٌ ونزعنا ما في صدورهم من غلٍ وتجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهرى لولا أنهدى الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونود ما تلقون الجنة ونستمها بما كنتم تعملون وناذ أصحاب الجنة أصحابا رأى أن قد وجدنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدت ما وعد ربكم حقا قالوا أن فأذر مؤذر بينهم اللعنة الله لنظالم الذين يصدون عن سبيل الله ويمغونها إواجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجام وعلى العراف رجال يعرفون كل مسمهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يتبعون وإذا صرفت أمصارهم دلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا ملق من ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقصمتم لا ينانهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن نفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافر الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعيما وغرتهم الحياة الدنيا الذين اتخذوا دينهم لعيما ولهما وغرتهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولأيب وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كمان أسوريق وأيومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدهم أو لم أهجلهم من؟ أهلا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولأيب وغرتهم أخضوا الدنيا. بخطئهم أخضوا أنتم بخطئهم؟ أميكتب نرشت الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ومغرهات الحياة الدنيا وذكر به والذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ومغرهات الحياة الدنيا لو استرناهم او دهائمن ولا هون لا هون ولا لعبا لهوا لهم ولكن الذين اتخذوا الذين اتخذوا دينهم لهوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولعبا ومغرهات الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوني يومهم هذا وما كانوا باياتنا يشهدون وَلَقَدْ جاءهم من كتاب الفصلنه ولاع منهدم ورحمة النقمي يؤمنون هل يغذرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله ويقول الذين نسوا من القبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهلنا من شفاع فيشفعون فيشفعون أن أونردو فنعمل غير الذي كنا نعمل فنعمل فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 ادعوا ربكم تزرع وخفية إنه لا يحب المؤتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد أسلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحب ثقالا ونسقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف لايات للقوم يشكرون لقد نصلى نوح إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم هذا يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنسح لكم وعلموا من الله ما لا تعلمون أو عجبتم جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لنوذلكم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم قال يا قم من الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظمك من القاذب قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالم أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم أصحنا من او عجبت من جاءكم الذكر من, من ربكم على رجل منكم ليمونذركم واذكروا يسجع خلفاء من منبادق منوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا على الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد كَانَ فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم مِن وغضب أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم أباؤكم أو ما نزل الله بها من سلطان فانتذروا إني معكم من المنتذر فانجنا هو الذين معه برحمة منا وقطع ندابر الذين كذوا بأياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمور أخاهم صالحا قال يا قوم ابن الله ما لكم من إله غيره أجاهكم مجند من ربكم. هذه ناقة الله لكم آية فذلوا فتأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم مداب نظيم واذكروا إذ لألكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وترحتون الجبال بيوتا فاذكروا ألا الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استزعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل بهم أمن قال الذي استكبروا إن بالذي أبنتم به كافر فأقروا الناقة وعتوا أن أمر ربهم وقال يا صالح اتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولو تنظر قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا خرجوهم من قريتكم إنهم مناص يتطهرون فانجيناه وأهله إلا مرأتهم قدرنا فانجيناه وأهله إلا مرأتهم كانت من الغابرين وانظرنا عليه مطر فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينة أخاه مشعيب فقال يا قوم إِنَّ اللَّهَ مَالَكُم مِنَ اللَّهِ الْغِيرُ أَجَاءتْكُمْ مَيْرَةٌ من ربكم وإلى مدينة وإلى مدينة أخاهم شعيبا فقال يا قبيب قال وإلى مدين فهم شعيبا قال يا قوم أن الله مالكم من إلهٍ غيره أنديات مبينة من ربكم فأوفوا الكلام الميزان ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تفسدو في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم من كنتم مؤمنين ولا تقدوا بكل صورات أن تعودون وتصدونها سبيل الله من آمن به وتبعونها إيجا وذكروا إذ كنتم قليلين فكثركم من ذرُو كفَكَنَاقب المفسدين وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فسلوا حتى يحكم الله بينها وهو خير الحاكمين